ما تحتمل ثقل الغياب الدقايق يا ساعة الفارقة وشلي ورانا يا ساعة الفرق او ورانا ضيقنا وكل الكون مظلم وضايق وهذا المساء هو والله مسانا آياتنا في كل قمة هتوايق وسحابنا ما عاد قطع ضمانا يعوق دار بالوصل والشوف عايق وأحلامنا ما جاتنا في هوانا بيعوق دار بالوصل والشوف عايق وحلامنا ما جاتنا في هوانا وعودنا ما هي بحاجة وثائق جار الزمان, جار الزمان ضدنا واختفانا وصدورنا بالشوق فيها حرائق لا هبة النسمة تبيح خفانا ماني بطايق وانت منته بطايق أعرف سببنا وانت تعرف دوانا شوف الشواهد دامت لحظ بايق يا كم وقفنا بالغرام ومشانا شوف الشواهد دامت لحظ بايق يا كم دفنا بالغرام غرام مشانا صحيح وضع البعد ما هو بلايق يوم تذكر فالليالي غلانا يوم تذكر غلانا من هو يترجم للحياة الحقائق ويعلم, ويعلم الحاضر بماضي وفانا ومن هو يجيب الخير فازع سايق ويرجع نجوم الأمل في سمانا من شان ما نحسب حساب الخلايق يوم نكلن ان بالعتاب ابتلانا من شان ما نحسب حساب الخلايق يوم كل بلعتب ابتلانا ما تحتمل ثقل الغياب الدقائق يا ساعة الفارقة وشلي ورانا ضقنا وكل وهذا المسى ما هو والله مسانا